أو لم يكفروا بما أُوتِي موسى من قبل؟ قالوا سحرا نتظاهوا وقالوا إن ب كلٍ كافرون. قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهدا منه ما أتبعه إن كنتم صادقين.